بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه أسئلة إلى شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن يحيي بن الحجور حفظه الله تعالى ورعاه ودفع عنا وعنه كل سوء ومكره حصل في فجر يوم الاثنين في السبعة عشر جمادة الأولى أنهجم أصحاب القائدة في على مديريتنا لوذر وأرادوا أن يستولوا عليها وقتلوا ما يقارب 11 جنديا وأصيب رئيس اللجان الشعبية وقتل ما يقارب أربعة من المرافقين فهل يجوز لنا أن ندافع عن مديريتنا وإن أدى إلى قتل هؤلاء البغاة الجواب فعلا كما ذكر أخونا السائل وغيره من متقدمين ومتأثرين أنهم بغاء وأنهم يقاتلون المسلمين يقتلون اهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان فانظروا كيف يترصدون للعساكر المساكين المصلين منهم من هو جاهل ومنهم من هو على عقيدة مقاربة ومنهم من على ما هو عليه من الغفلة بحاجة إلى التعليم والتوجيه فيقتلونهم وبعض المخذولين تواصل معه زميل له قديما قال له لماذا تتركون الرافضة في ما تقاتلونهم وتذهبون تقتلون العساكر وتعتدون عليهم وهؤلاء معلوم فساد عقيدتهم وبغيهم وعدوانهم وظلمهم وفتاوى اهل العلم على أن قتالهم جهاد صحيح وليس عندكم من يفتيكم على سلامتكم من الإذن قال له يا أخي والله لأن أقتل عسكرياً واحداً أحب إلي من أن أقتل مئة رافعي فانظروا يا إخوان يصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان ثم إنهم الآن يكفرون المجتمعات تكثيرا صحيقا فيستبيحون الدماء وسيأتي من أسئلة السائلين ما تسمعونه وعندهم من البلاء ما يقرب من بلاء الرافضة وإن كان الرافضة زنادق وأولئك ضلال مسلمون ضلال هذا هو الواضح إلا ان فتنتهم وشرهم على المجتمعات الإسلامية وفساد أساليبهم وطرقهم على الناس وعلى الدماء وعلى الأعراض وعلى الممتلكات المؤد مقارب كله فتنة وضرر واستباحة الدماء وقتل وقتال وبغير حق فنعم إذا اعتدوا على قرية ولها قدرة أن تدفع عن قريتها وبلدها سواء اعتدت الرافضة أو القاعدة على بلد وجب على أهل ذلك البلد أن يدفعوا عن أنفسهم لأمور منها أن هؤلاء عندهم ما تقدم ذكره وزيادة ومنها أنهم إذا دخلوا القرية يعني كان جالبا ذلك بين فك أسد يصيرون إما ذر طيران تدمر الديار وإما أنهم يتحصلون فيها ويحصل من هنا ومن هنا حتى ينزحوا ولكم عبرب النازحين هناك وهنا كيف كانوا صببا في خراب الديار فالذي يريد السلام لبلده واستطاع أن يتفع عن بلده يقول روحوا لكم منا وأنتم أيها الرافضة وأنتم أيها القاعدة ابتعدوا عن ديارنا والله يتولى شؤونكم شؤون الناس تركوا لأبناءنا وتركوا ديارنا لا يفسدون ابنك إذا ذهب مع أحد الطائفتين خوى مع الرافضة او مع القاعدة ذهب مع أهل الأهواء وفسد حال وهم لهم دعوة ولهم أموال ينفقونها لجذب الناس إلى أفكارهم فالبعد عنهم أمر مهم والتحذير منهم أمر مهم نعتقد أن ذلك يجب على من يستطيع فعل ذلك تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى القاعدة جماعة فساد هذا من قبل ومن بعد معلوم عندنا والرافض الزنادقة الضلال لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة لا يرقبون إلا ولا ذمة. فاجتمعوا في البغي والعدوان وسفك الدماء وافترقوا من حيث هؤلاء زنادق وأولئك أو مسلمون ضلال هذا الذي نقول من قبل ومن بعد والله المستعان دافعوا إن استطعتم كل من قدر أن يدافع عن بلاده من هاتين الطائفتين الضالتين يفعل ويجزاها الله خير ومن لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يجوز له ان يفر بذينه ان يتنحى ويترك لهم والله ينتقم ممن ظلم عباده في بلاده ويدعو على من ظلمه اتقى دعوات المظلوم لا ليس بينها وبين الله حجاب اما مساله انهم يعني يقاتلونهم ك ما دوله ما دوله دوله ما انا اقول لكم بصراحه واسمعوها الدوله ما تنصر حد لا تنصرك ولا تنصرني ولا تنصر حد يا الله تسلم لا القديمة ولا الحديثة هذه لا القديمة تنصر حد ولا الحديثة كلها تخارش بعد الكرسي كلها تخارش من الكرسي أما أنك تنتظر من أن ينصرك لا قبل ولا من بعد ما فيش نصر نعم إنما إذا كانت القرية أو البلد والمدينة لها قدرة على الدفنة فعلت ما لها قدرة صبرت والله والله من قبل ومن بعد هذا هو صبرت وتعادت عن الفتن وتجنبت والحمد لله بارك الله فيكم يقولون في سؤالهم الثاني هل يجوز للقبائل في لودر أن تجتمع ضد هؤلاء البغاة وتقاتلهم فإنهم قتلوا بعض الأبرياء وروعوا الأبرياء والنساء نعم نعم تدافع أنا الشيء فأنا يتألك بذلك نعم يقاتلون يجتمعون يدافعون وما القريه التي اعتدي عليها تنصرها القريه الاخرى المدينه التي اعتدي عليها استطاع ان يتناصروا, يتناصروا وقد نصحنا اخواننا في هذه البلاد ولله الحمد والله لو فعلوا ذلك لما كان الرواج لاهل الاخواء باذن الله عز وجل ولكن يتخاذل الناس كل ياخذ الاخر حتى يتمكن الباطل هذا هو يقولون في سؤالهم الثالث عندنا ما يقارب أكثر من و... من وعشرين أسيرا في سجن لودر فهل يجوز أن نقتلهم لأن بعضهم قد ثبت عنه أنه قتل من أصحاب مديريتنا هم هم عنفسهم يقتلون من أشروا ويقتلون بلا رحمة ولا هوادة أما أنتم إن أشرتموهم فلا تقتلوهم اللهم إلا أن يكون واحد قتل أمامك ويقتل به ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يقتل قودا وقصاصا بمن قتل من المسلمين أما على هذا الحال فلا لا يقتلون وإنما يفاد فادون بهم وإن شاء يعني ماذا استتابوهم ونجعل من يعلمهم من يبصرهم إن هداهم الله لله الأمر من قبلهم بعد أما القتل يعني هكذا عشوائيا بغير أنه قتل بالنص واحد قتل فيقتل في به لا إلا من قتل شخصا يقتل به القاعدة فاشلة يا أخوان القاعدة فاشله والرافضة فاشلة إنما يحتاج صبر بس من المؤمنين صبر ودعاء وإلا المعاصي تجر الويل والبلع على الناس والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها وتراكهم, وتراكهم ذلة فهم يعرضون أنفسهم للذلة كلهم بالمعاصي التي أوقعوا أنفسهم فيها كيف تسمح له نفسه وإيمانه أن يقتر رجلاً مؤمناً وهو من أجل أنه عسكري معهرة الفكر جريمة أنه عسكري نعم وهؤلاء كيف تسمح لهم نفوسهم أن يقتلوا المؤمنين ويحاصروهم ويهتنوهم فكلهم فاشلون بمعاصيهم بإذن الله عز وجل ولكن بلاء على بلاء اجتمعوا على اليمن دبور متنوع دبور منوع يعني دبور الرافضة وهو, وهو عشد دبور عليه عشد دبور على اليمن الرافضة صدق دبور الباطنية وهو مثله إلا أنهم الآن خامدون وربما بينهم البرمجة مستفقة دبور الصوفية دبور الحزبية دبور القاعدة طيب بعض ذاك الدبور عادوا يتماسك عادوا يتماشى معه بعض الأشياء ربما هادئة لكن هذان الدبوران الجنوبي والشمالي جنوب القاعدة في الجنوب والرافضة في الشمال هذا يهلك للعباد تمع عليهم دبورا الدبور الثالث الخلخلة في البلاد خلخلة في البلاد وعدم قيام دولة تضبط البلد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتأمن الطرق وكل ما حصل مثلا أنه يقوم هذا عليه هذا كالثورات والفتن فنحن في محنة والله أننا في محنة ونازل عظيمة وبلاء شديد وإنما على إخواننا المسلمين أن يدعو الله عز وجل أن يخشف ما بالمسلمين ربنا نخشف عنا أن العذاب إنا مؤمنون هذا هو اجتمع على هذا البلد وتخطف وفي الحقيقة هو استعمار وإن كان من بعد هو استعمار مستعمر الآن يحاول يكاد يكون اليمن مستعمر نعم الحقيقة أنه هكذا إلا أنه من يد طويلة من بعد إيران تخطف تخطف كلها تخطف هكذا فهذا هو والله المستعان إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلحم بالبصر الآن نحن مثل الدباء يأكل شداده ضعافة والله إن دافعت عن نفسك وتستطيع الدافع عن نفسك وكذلك الآخر يدافع عن نفسه وإلا يتحيذ إلى فئة ينصرونه بها ونعمة ربما صاح يعني ماذا ناهر عن نفسه قليلا وإلا صار مثل الدباء يأكل شداده ضعافة وحسبنا الله نعمل يقولون في سؤالهم الرابع نسمعهم كذلك يقولون يجوز أخذ أموال المسلمين لتقوية الشريعة أي القاعدة فهل هذا صحيح لأنهم يعتذرون من كان مع الدولة او من ناصرها يعتذرونهم مرتزقة عملاء حلال الدم والمال يا أخوان كيف هذا الكلام يا أخوان هل هؤلاء القوم يعني يفهمون ما يقولون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال حين يقول يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال ابن عباس ماذا تنقمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تنقمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بكتاب الله منكم وليس فيكم منهم أحد كيف يقولون يجوز أخذ أموال المسلمين وتنصر الشريعة أي نفر للشريعة أي شريعة هذه تنصرها يعني هل الشريعة تنصر بالظلم وبسلب أموال المسلمين كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه الشريعة من أخذ حق أمرئ المسلمين بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا إن, كان شيئا قالوا إن كان قضيبا من أراك هذه الشريعة فالشريعة تنصرها بالظلم وبسلع موال الناس وبإراقة دماء المسلمين معرضا على أن أدل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. وقولهم تأخذ أموال هؤلاء المواطنين الذين ناصروا الدولة مساكين الله يا, يا ويل من لم يكن مع القاعدة عندهم حتى وإن كان معهم مع الدولة لازم تكون معهم او مع الرافضة وإلا يا ويلك عندهم نعم يذهبون يلتمسون له أي خيط من الخيوط إلى تكفيره إلا إلى التأويل عليه وخبطه ولو بخيوط اوها من خيوط الأنكبوت نعم هذا هو بارك الله فيكم فقولهم تأخذ أموالهم هذا من ع... هذا عين الظلم هذا عين الظلم كان في القرآن من آيات المواريث وآيات كذلك الاكتساب الشرعي وآيات كذلك العمل الص... يعني ماذا واكتساب المواريث كلها ترد على من يرى أخذ أموال الناس بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا الله تنصر شريعة بهذا الفعل أبداً ولو الله أيضاً يسلم المسلمون ولا يزيد الشر أصحابه إلا شراً وبالاً لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله لا يهدل قوم الفاسقين هذا يدل على جهلهم أشهد بالله أن من صار من أهل الأهواء أنها تطمس بصيرته استهل أموال المسلمين بحجة أنهم مع أولئي وأموالهم حلال ودمائهم حلال جزاكم الله خيرا يقولون في سؤالهم الخامس والأخير ما نصيحتكم لأهالي لودر تجاه هؤلاء الذين يلقبون أنفسهم عنصار الشريعة حتى يكونوا على بيينة من أمرهم وجزاكم الله خيرا نبارك فيكم الألقاب لا تغني من الحقاعد شيئا كم قد لقبت من الدول, الدول الباطنية بألقاب ضخمة معز الدين ناصر الدين كلها, كلها كذب نعم هؤلاء يقول أنصار الشريعة وهؤلاء يقول أنصار الله كل كذب والله ما أنتم أنصار الشريعة ولا هؤلاء أنصار الله انصار الله الذين يعملون بالكتاب والسنة ويفتعدون عن الظلم وعن الدماء ولا الله ما ينصره أنصار الله الذي فضل الله يحفظك فضل الله تجد تجاهك كده سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أنصار الله هو الذي يدفع عن نفسه والمؤمنين الشر والبلاء والفتن أما هذا الحقمة الحطمة. هذا ما هو نصر لدين الله وله نصر الله سبحانه ولكنها إن هي إلا أسمعهم سميتموها عليهم أن يتوبوا إلى الله القاعدة والله يا إخوان ظلم الناس وربي والرافض أشد ظلما للمجتمع ممن نعلمه في الساحة فاللهم سلم المسلمين من شر هذه الطائفتين وسائر الشرور يا أخي هلكة هلكة هلكة الرافض هلكة والقاعدة هلكة وصار اليمنيين بين فق أسد من شمال وجنوب نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن نصي إخواننا وفقهم الله بالصبر وقد نصحناهم بما سبق أن يجوز للمسلم أن يدفع عن داره وعن ماله وعن نفسه شرعا لأدلة معلومة كذكرناها فيما مضى يجوز له ومن لا يستطيع لا يكلف الله نفسا لا أسعها وإلى هنا بارك الله فيكم